لا إ ل ه إ ل ا ا ل ل ه و ح د ه لا شركه ي ل له الملك وله ل ا م ح د وهو ع ل كل ى ش ي ء ق د ي ر س ب ح ا ا ن ل ل ه و ا ل ح م د لله و ل ا إله إ ل ا الله و ا ل ل ه النابلسي للعلوم الاسلاميه